السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صوت يا مبدا السلام عليكم في صوت ده الان انا الصوت واضح؟ صوتي واضح واضح, صوت واضح طيب ماشي الشيخ محمد دقرون الحواشي إن شاء الله حبيبي بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بإسناد كل متصل إلى العلم الاجيء عليه رحمة الله قال في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نزلت حين سجدوا للأصنام زعما منهم أن الباعث لعبادتهم حب الله وقيل نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت في رفد في وفد نجران لما قالوا نعبد المسيح حبا لله نعم بسم الله وحمد الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة الشيخين حفظه الله وبركاته على الجميع البيان بحاجة الغسنوي حاجة الغسنوي يقول من قولون ابن عباس ذكره البغوي والوحدي وغيرهما وذكر منهم. قال يحببكم الله أن يرضى أن يرضى عنكم ويحببكم ويثبكم نعم يحببكم الله قوله تعالى إن, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ان يدل على انهم إذا اتبعوا أحبهم الله فانه جاز من يحببكم الله فجازمه جواب للامر وهو في معنى الشرط تقديره تتبعوني يا أحببكم الله علول أنا جاب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله فما الله له إنما تكون بعد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والمنزعين منهم يقولون ما ثمة محبة بين المراد ثوابا مخلوقا ومنهم من يقول بل ثمة حبة قديم حبة بل ثمة قديم قديمة إما الإرادة أو غيرها القرآن يدل على قول السلف وأمة السلف المخالفين وكذلك خذوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكانوا ضوانيهم فإن يدل على أن عملهم أسخطت وفيسابوا لسخطه وسخطوه عليهم بعد الأعمال لا قبلها وكذلك قوله فلما أسفون انتقاما منهم وكذلك قوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم يرضى عبادك كفراء إذا تشكور يرضى لكم على قدرده بشكرهم وجعله مج مجزوما جزاء له وجزاء الشرط ليكون إلى بعده كذلك قوله إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المقتطين ويحب, ويحب الذين يقاتلون في سبيل إصفة ولع ذلك يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال ويجزاء لهذه الأعمال والمسبب والجزاء إنما يكون بعد العمل والسبب يقول شيخ, شيخ الإسلام <تصفيق> طيب بارك ويغفر لكم ذنوبكم والجزم الجواب الأمر يعني يحصل لكم فوق ما طلبتم كما قيل ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب يقول إنهم طالوا مرتبة المحبية فيحصل لهم مرتبة المحبوبية ومن أين إلى أين والله غفون الرحيم باتباعكم للرسول كل أطيع الله والرسول فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين لا يرضى عنهم أتى بالظاهر بدل المضم المضمر أو المضمر دلالة على أن مضمر أشياء. مضمر دلالة على أن التولي كفر نعم أن الله لا الكافين يقول عامون يريد بيرد بالخال ولم يصطفهم على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمامهم على المرأة يقولوا أنتم خيرة أمّة أخرجت للناس وإنما أراد عال عالمي زمانهم هذا قوله سبحانه قال العرب أمنا كل متأمّن وإنما قاله فريق من العرب قريت تعالى والشعراء التابعون غاون لم يرد كل الشعراء نعم كان نحن قرأت من الحاشية الثالثة إن الله اصطفى بالرسالة ادم ونوحا ونوح أول, أول رسول بعث ولما عبد الناس الأوزان لا حرج. خطأ فيه أنه الله من على طاعته فقال إن الله اصطفى وآل إبراهيم منهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام على وآل عمران هو والد مريم أو والد موسى وهارون نعم هذا أكثر محمد بن اسحاق والثاني ذكر منه على العالمين ومن العالمين الملائكة ذرية بعضها من بعض حال أو بدل من نوح والآلين أي إنهم ذرية واحدة متشبعة بعضها من بعض والله سميع متشعبه بعضها من بعض والله سميع لأقوال الناس عليم باعمالهم فيصطفي مستقيم القول والعمل إذ قالت مفعول لا ذكر لعله هكذا قيل لا لا ذكر إذ قالت مفعول مفعول لذكر طيب قيل ظرف لسميع وعليم أي سميع عليم بقول امرأة عمرانة وبنتها إذ قالت, إذ قالت امرأة عمران هي أم مريم رب إني نذرت لك ما في بطني أو جبت على نفسي أن يكون ما في بطني لك لا أستخدمه محررا حال او أي معتقا معتقا مخلصا للعبادة قيل كانت لا تحمل فرأت نعم معتقا مخلصا للعبادة دقيقا كان لا تحمل فرأ طائرا يطعم فرع يطعم أو يطعم فرخه يطعم فرخه فاشتهت الولد فدعت فاستجيب دعاؤها فتقبل مني ما نذرت إنك أنت السميع بقولي العليم بنية فلما مضعتها تأنيث الضمير لأن ما في البطن كان أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى قالته تحسرا وعذرا مما نذرت فإنها ترجو ذكرا ولذا حررته وأنثى حال عن مفعول وضعت والله أعلم بما وضعت هو قول الله تعظيما لموضوع كان آية, آية كان آيات للعالمين وقرئ وضعت فيكون من كلامها تسلية لنفسها لعل الله لعل الله فيها سرا وليس نعم لعل لله فيها سرّ وليس الذكر كالأنثى فيما نذرت لما فيها من حيض والنفاس وعدم القوة وقيله وقول الله أيضا أي ليس الذكر الذي ليس الذكر الذي طلبتك الأنثى الذي الذي وهبت وإنني سميتها مريم مريمعة على إني وضعتها أنثى قيل معن قيل معنى المريم أو المريم في لغتهم المريم المريمة لا على قيل معنى المريم قيل معنى المريم في لغتهم العبادة نعم سميتها الشئ الأولى أشار القولاء إلى سميتها مريم إلى أن تفأل بسمها حتى يكون فعلها مطابق لسمها وإنني أعيدها بك وجيرها بحمايتك وذرية من الشيطان الرجيم المطرود في الحديث المطرود وفي الحديث ما من مولود يولد إلا مسته الشيطان حين يولد فيستهيل صارخ من مسيئية إلا مريم وابنها نعم الحاشر سر يقول ذكر ذلك ربيا تضرعا اليه وطلبا لان يصحبها فتقبل نعم حتى يكون فله طبق الاسم نعم فتقبلها ربها رضي بما رضي بها ما كان ذكر بقبول حسن بوجه حسن بوجه حسن يقب يقبل او يقبل, يقبل به يقبل به الندائر نعم بوضع المسحية ومستف ض نعم لا الحجج ولا الطويل أني قاله فتقبلها أن قبولا لأنه مصدر فاحتاج لي تصحيح معنى الباء إلى حمل القبول على استخ على المذكور الذي هو ما يقبل به الشيء قالوا ما المقبول بوسائل أعلى ما يقبل ما يقبل فيه هو من الآلة وأمتها ربها نباتا حسنا بشكل مليح ومعرفة مطاعة بالله وكان وكانت, وكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام وكفلها زكريا لتختبس منه علما وعملا وكان زوج خالتها أو زوج أختها وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا على أن يكون مفرولا ثانيا والفاعل هو الله نعم. عشان الثانية أقول كما ذكر ابن إسحاق وابن جريق كان زوج خالت أو زوج أختها قول كانور التضريح يعني ليش المرج وفي بيحيى وعيسى هو مبنى الخاله از طبعا هنا قال وقرئ بالتجريد فيعني في ان قراءه ال القراءه هي وكفلها زكريا ثم انقلب تجديد ف وكفلها زكريا نعم كلما كلما دخل عليها زكريا المحراب اي الغرفه التي بناها في المسجد نعم. هونية لها وبرة لها آه نعم. أخرج في المزج عن السديم حرام المطلقة أخرج تغريجلا بئيق في السنة ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقو هذه المذاهب يعني حاريب. ويقول الروايل بخاري البئيق في الكبرى وسموه في المجموع رواه تغريجلا وفيه الطلاب. وجد في ذلك على وجد عندها رزقا فاكهة الصيف في الشتاء وبالعكس أو صحفا فيها علم والأول أصح. نعم. قال يا مريم ان لك أن لك هذا من أين لك في غير اوانه والابواب مغلقة قالت هو من عند الله فلا يستبعد قيل هي كعيسى تكلمت صغيره وقيل لن ترضع ثديا وياتي رزقها من الجنه إن الله إن لم ترضع نعم لم ترضع نعم لم ترضع لم ترضع يعني هي لم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب لكثرته وسعه جوده وهو أن ان يكون من كلام الله أو او من كلامها هنالك في ذلك المكان او الوقت الذي راى الأشياء في غير اوانها وعلم منزلتها وكرامة, وكرامة علم منزلتها وكرامة على الله دعا زكريا رب طمع في الولد من العاقل ورغب في أن يكون له ولد قال رب هذني من لدنك من غير أسباب ظاهرة نعم ذرية طيبة كما وهبتها لأم مريم العجوز العاقر إنك سميع الدعاء مجيبه مجيب فنادته الملائكة أو جنس الملائكة فإن المنادى جبريل وحده وهو قائم في الصلاة نعم خبر بعد خبر أو صفة لقائم أو حال ذكر منه يصلي في المحراب أن الله أي بأن الله نعم يبشرك بيحيا أي بولد من صلبك اسمه يحيى سمي به لأنه أحياه الله بالإيمان مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى سمي بالكلمة لأنه أوجدوه بخطاب كن دون أب وهو أول من وهو من أو وهو أول من صدق عيسى كان ابن خاله وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك وقيل بكلمة من الله أو بكتاب الله وسيدا حليما يفوق في الخلق والكرم والدين وحصورا لا يأتي النساء أو الذي لا يولد له أو الذي لا ينزل أو, أو الذي لا ينزل الماء وقيل والدين له والدين نعم وحصورا لا يأتي النساء أو الذي لا يولد او أو الذي لا ينزل وقيل حصورا في حبس النفس عن الشهوات وفي الحديث كل ابن آدم ينقى الله بذنب إلا, إلا ابن زكريا فإنه إلا يحب ابن زكريا فإنه كان سيدا من ثم أول نبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاه من أرضه فأخذها فقال كان ذكره مثل هذه القذاه نعم كان ذكره آه كان ذكره مثل هذه نعم وكانت لكم منزل في كثير من أصحابه أنه لم يأتي النساء إما لحبس نفسي عن الشهوات أو لأنه عنين أو قد منعه القاضيات في الشفاء وأن العنة العنة عيب ونقيصة لا إليكم الأنبياء وقال بل معناه أنه معصوم عن الفواحش وقال ابن كثير في حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى نظر والمنقوف إلى صحابة أبو من المرفوع وذكر من التنبيه بس كان في الحشة بتاع أي شاع على أي تصليل للصواب أشياع ونبيا ناشئا من الصالحين أي كائنا ممن لم ذنبا نعم نشاء السنة فمن الابتدائي فأنه كان من أصلاب الأنبياء نشاء السنة وقال الصالح الذي أدي لله ما طرد عليه والناس حقوقهم الفتح. قال ربي أن لا يكون لي غلام استبعاد من حيث, من حيث العادة واستعظام أو استفهم عن كيفية حدوثه. قال في عشر ربيع. قال ربي أن لا يكون لي غلام. قال قيل لما وعد الله تعالى جاء الشيطان وقال إن الصوت الذي سمعته ليس من الله بل من الشيطان. وقال رب ان اكون لي غلام ودفع فلذلك طلب الآية الايه واذا ترى المب. هو وقد الكبر وامراتي عاقر نعم امراتي عاقر لا تلد نعم يقول حتى الاولى اكون هذه المراه ام من امراه اخرى او, المرأة أو صيرت صغيرا ولدا وهذا قول حسن رحمه الله لكن قوله قال كذلك الله يفعل ما يشاء مشاهد بالوجه الأول أن يعني نفس المرأة هذه العاقب كما لا يخفى وذكر منه قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء من من العجائب مثل ذلك الفعل فذلك متعلق يفعل وقيل كذلك الله مبتدع وخبر ويفعل ما يشاء بيانا أو تقرير الأمر كذلك والله يفعل بيان. نعم. عشان السانية والجد الأولي من بين الشيخ الفاني والعجوز من بين أو كذا الشيخ الفاني والعجوز العاقل وذكر من. عش الثالثة اللي هو كذلك الله. هو على نحو الصفة الله وذكر منه. قال ربي جعل لي آية علامة أستدل بها على وجود ولد فأزيد في العبادة شكر لك قال الله آيتك ألا تكلم الناس ألا لا تقدر عليه أو أي لا تقدر عليه مع أنك سوي صحيح تقدر على تقدر الحمد والتسبيح ثلاثة أيام كلمة تقدر على الحمد والتسبيح على العلماء. ثلاثة أيام إلا رمز إشارة بنحو, بنحو يد ورأس وحاجب واستثناء المتصب جعله من جنس الكلام لأنه فهم من الرمز ما يفهم من الكلام أو منقطع نعم أشار يبيع الرمز تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين ولا يكونوا كتاباً كلاماً نعم ولا يكون كلاماً طيب الحجار الرابعة خمسة وغيرهم منهم. واذكر ربك كثيرا في الأيام الحبس هكذا في, الحبسة حبسة في, حبسة في, حبسة أيوة في ايام الحبس يعني واذكر ربك كثيرا في أيام الحبس وسبح بالعشي اخر النهار والابكار اول النهار نعم والعشي يعني ما في الشمس إلى غروبها صلوات الظهر والعصر صلوات العشاء هي نعم ولذكر بكار أول النهار طيب نقف هنا عبد الله نقف أم نواصل ماذا تقول أفضل نقف لأن طيب شيخنا بارك الله فيكم ما الله إليكم نقف هنا ونشتجزكم بما قرأناه قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم احسن الله اليكم وكتب الله اجركم من سعيك و لا حرمنا الله منكم وعافاكم من كل مكروه وسوء نلتقي غدا باذن الله تعالى الى ذلك الحين نسويكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا الكريم نسعدكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته